إن الأبرار في وإن البجرا في جحيم يسلطونها وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أَوَلَمْ يَوْمَ إِذِ الْلَّهُ وَمَا أَذْرَأَكَ مَا يَوْمُ الدين ثم ما ثمَّ مَا أَلَّوَكَ مَن يُدْنِي وَمَا لَا تَمْلِكُ نَفْسٍ لِنَفْسِهِ أَنْجَيْتَهُمْ